بسم الله الرحمن الرحيم الف لام را كتاب احكمت اياته ثم فصلت ملة حكيم خبير اللاتعبدوا الا الله انني لكم منه نذير وبشير وان استغفروا ربكم ثم توبوا اليه يمتعكم متاعا حسنا الى اجل مسمى ويات كل ذي فضل فضله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 الا حين يستغشون فيا بهم يعلم ما يسرون وما يعلنون انه عليم بذات الصدور وما من دار توفى في الارض الا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين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 وَلَئِن قُلْتَ إِنَّكُمْ مَبْعُوثُونَ مِن بَعْدِ الْمَوْتِ لَيَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ وَلَئِن أَخَّرْنَا عَنْهُمُ الْعَذَابَ إِلَى أُمَّةٍ مَّعْدُودَةٍ لَّيَقُولُنَّ مَتَىٰ يُبْعَثُ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 انما انت نذير والله على كل شيء وكيل അമ്യൂലുഫ്തരാഹുൽ ഫുശ്രീസുരിഫ്തരൂ മനിസ്താ ദൂഇ സ്വാദി ഫ ഇലജീബുലകു ഫലമു അന്ന بعلم الله وان لا اله الا الله فهل انتم مسلمون من كان يريد الحياه الدنيا وزينتها نوف اليهم اعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون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 وَمِن قَبْلِهِ كِتَابُ مُوسَى إِمَامًا وَرَحْمَةً أُولَٰئِكَ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَمَن يَكْفُرْ بِهِ مِنَ الْأَحْزَابِ فَنَارُ مَوْعِدُهُ فلا تك في مريته منه انه الحق من ربك ولكن اكثر الناس لا يؤمنون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 الذين يصدون عن سبيل الله ويبغون ها وجن وهم بالاخرتهم كافرون اولئك لم يكونوا معجزين في الارض وما كان لهم من دون الله من اولياء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 يَخَافُونَ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ أَلِيمٍ فَقَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ مَا نَرَاكَ إِلَّا بَشَرًا مِثْلَنَا وَمَا نَرَاكَ تَتَّبَعُ إِلَّا الَّذِينَ هُمْ أَرَادَ لَنَا بَادِيَ الرَّأْيِ وَمَا نَرَى كَتَّبَعَكَ إِلَّا الَّذِينَ هُمْ أَرَادَ لَنَا بَادِيَ الرَّأْيِ وَمَا نَرَى لَكُمْ عَلَيْنَا مِنْ فَضْلٍ بَلْ نَظُنُّكُمْ كَاذِبِينَ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 ويا قوم من ينصرني من الله إن طردتهم أفلا يتذكرون ولا اقول لكم عندي خزائن الله ولا اعلم الغيب ولا اقول اني ملك ولا اقول للذين تجري اعينكم لين ياتيهم الله خيرا الله اعلم بما في انفسهم انني اذا لمن الظالمين قالوا يا نوح قد جادلتنا فاكثرت جدالنا فاتنا بما تعدنا ان كنت من الصادقين ഇന്നമയ തഹി ഈഷ അവമിമി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 ما تجرمون واوحي الى نوح انه لن يؤمن من قومك الا من قد امن فلا تبت اس بما كانوا يفعلون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 قَالَ إِن تَسْخَرُوا مِنَّا فَإِنَّا نَسْخَرُ مِنكُمْ كَمَا تَسْخَرُونَ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَنْ يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ وَيَحِلُّ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُقِيمٌ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 وَقَالَ ارْكَبُوا فِيهَا بِسْمِ اللَّهِ مُجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا إِنَّ رَبِّي لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ وَهِيَ تَجْرِي بِهِم فِي مَوْجٍ كَالْجِبَالِ وَنَادَى نُوحٌ ابْنَهُ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 وَحَالَ بَيْنَهُمَا الْمَوْجُ فَكَانَ مِنَ الْمُغْرَقِينَ وَقِيلَ يَا أَرْضُ ابْلَعِي مَا اخْتَلَتْ وَيَا سَمَاءُ وَاقْلَعِي وَغِيضَ الْمَاءُ وَقُضِيَ الْأَمْرُ وَاسْتَوَتْ عَلَى الْجُودِي وَقِيلَ بُعْدًا لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ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 പല ഇനിയ ഊഷീദുഹ വശദു അന്നീ ബരീമൂനമിന്ദൂനി ഫീദൂനി ജമീഹ ഫുജമീഹു മലത്ത توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة الا هو اخذ بناصيتها ان ربي على صراط مستقيم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 وَأَطْبِعُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ أَلَا إِنَّ عَادًا كَفَرُوا رَبَّهُمْ أَلَا بُعْدًا لِعَادٍ قَوْمِهِمْ ثَمُودَ وَإِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا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 قالوا يا صالح قد كنت فينا مرجوًا قبل هذا آتَ نهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا أَتَنَهَانَا أَن نَعْبُدَ مَا يَعْبُدُ آبَاؤُنَا وَإِنَّنَا لَفِي شَكٍّ مِّمَّا تَدْعُونَا إِلَيْهِ مُرِيب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 فعقروها فقالتتمتعوا في داركم ثلاثه ايام من ذلك وعد غير مكذوب فلما جاء امرنا نجينا صالحا والذين امنوا معه برحمه منا ومن خزي يوم اذ إن ربك هو القوي العزيز وأخذ الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جافمين كأن لم يغنوا فيها ألا إن ثمودا كفروا ربهم ألا بعدا لثمود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 قالوا اتعجبين من امر الله رحمه الله وبركاته عليكم اهل البيت انه حميد مجيد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 يا إبراهيم أعرض عن هذا إنه قد جاء أمر ربك وإنهم آتيه عذاب غير مردود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 قال لو ان لي بكم قوه او اوي الى ركن شديد قالوا يا نوط ان رسل ربك لن يصلوا اليك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 قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره ولا تنقصوا المكيال والميزان ولا تنقصوا المكيال والميزان اني اراكم بخير وانني اخاف عليكم عذاب يوم محيط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 وَإِنَّا لَنَرَاكَ فِينا ضَعِيفًا وَلَوْلَا رَهْطُكَ لَرجمناك وَمَا أَنتَ عَلَينا بِعَزِيز قَالَ يَا قَوْمِ أَرَهْطِي أَعَزُّ عَلَيْكُمْ مِنْ اللَّهِ وَاتَّخَذْتُمُوهُ وَرَاءَكُمْ ظَهْرِيًّا إِنَّ رَبِّي بِمَا تَعْمَلُونَ مُحِيط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 يَقْدُمُ قَوْمَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَأَوْرَدَهُمْ النَّارُ وَبِئْسَ الْوِرْدُ الْمَوْرُودُ وَأُتْبِعُوا فِيهَا بِهْلَهَا وَلُّهَهَا وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ بِئْسَ الرَّفْدُ الْمَرْفُودُ ذَلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ قُرْآنًا قَصَّهُ عَلَيْكَ مِنْهَا قَائِمٌ حَصِيدٌ وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَكِنْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ فَمَا أَغْنَتْ عَنْهُمْ آلِهَتُهُمُ الَّتِي يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ شَيْئًا لَمَّا جَاءَ أَمْرُ رَبِّكَ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 ما يعبد هؤلاء ما يعبدون الا كما يعبد اباهم من قبل واننا لوفوهم نصيبهم غير منقوص ولقد اتينا موسى الكتاب فاختلف فيه وَلَوْلاَ كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكٍّ مِنْهُ مُرِيبٍ وَإِن كُلًّا لَمَا لِيُوَفِّيَنَّهُمْ رَبُّكَ أَعْمَالَهُمْ إِنَّهُ بِمَا يَحْمِلُونَ خَبِيرٌ